اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون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 افَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ لَا هِيَ تَقُلُوبُهُمْ وَأَسَرٌّ نَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ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 قال رب يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم قال رب يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتروه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون ما آمنت من قرية اهلكناها افهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين وما ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم, فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم, فأنجيناهم ومن نشاء ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ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 افلا تعقلون لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا وانشانا بعدها قوما اخرين وَوكمْ قَصَمنا مِنْ قَرِييَةٍ كََتظَالِمَة وَأَن شَأن وَأَن شَأن بعددهَا قَوْمًا آخَرين وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ فَانَتَظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تَدْقضُرجعُ إ مَا أُترِْفْتُمْ فيِيهِ وَمَساكِنكُمْ لعََّ قُمْ تُسْألُون لا تَدْقضُرجع إى مَا أُترِفْتُم فيِيهِ وَمساكِنِكُم عََّكُمْ تُ سْألُون لا تَدْقضُرجع إ مَا أُترِفْتُم فيِيهِ وَمساكِنِكُمْ لعََّ قُمْ ویل نائ نہ اولیمی پلو یا ویل نئی نہ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى فمَا زَلَتِلكَدَعوىهُم حتىَ جَعلنهُم حَصيدًا خَمِدين وَمَا خلَقُونَ السَّماء أَوأَربََّ وَمَا بَيْنَهُ مَا ل عدين وَماَا خلَقونَ وَمَا, وما بَينَهُ مَا وَماَا خلَقونَ السَّماء أَوأَربَ وَماَا بَْنَهُ ماَا لو أرَدن أن التَّخِذَ لَهَُاتَّخَزْنهُ مِدَُّ لاتَّخَزْنهُ مَِّدُ إِكُ فَعلِ لَ أرَدنَا أن التَّخِذَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَل نَّقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه, فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه, فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وَمنَّ يندَهُ لا يَْستَكْبرِونَ أنَّ إبادَتِ وَلَا يَسَْحسِرون يولَهُ مَنْ فيِي السَّمواتِ وَأَضِ وَمنَنْ عِندَهُ لاَا يَسْتَكبرِونَ عََّ إبادَةِ وَمَنْ يندَهُ لا يَسْستَكبرِونَ أنَّ إبادَتِ وَلَا يَْستَفْسِرُون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلهة مِنَ الْأَضْهُمِ يُنْشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يصفون لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ تَسبحان الله تَسُببح اللهَّ رَبّعَرشعَم ما يَصِفون لا يسألُ حمم يَفعلل وَهُم يسألُ لا يسْأَلُ حم يَفعلل وَهُم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 إللاا نوحي إلَيْهِ أَهُ ل إلَهَا إِللاا أَنَفَعْبُد وَمَا أأَرسَلْنا مِنْ قَدلِكَ مِ الرَّسولٍ إِللاا نوح إلَْ إِللاا نوُحي إلَيهِ أَهُ ل إلَهَا إِللاا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتضى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 كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَطْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عننْ آياتهاَا مرضون وَجَعلْنَ السَّم أَسَقَثَ مَحْفظى وَهُْعَنْ آياتهَا مرضون وَجَعلنَ السَّم أَسَقَثَ محَحْفظَ وَهُمعَنْ آياتِه مْرضون وَهُمَ, عن سقفا وهم عن وهو الذي خَلَق الليلى وَهَا رَ وَشَّمسَوَ القَمرر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ افَأَنَّ الْمُتَفَهِّمَ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ الْمُتَفَهِّمَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ الْمُتَفَهِّمَ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت كل نَفْس ذاائقَ المَوْوت وَنَبلَوك بِالشَرّ وَخَرِ فتن وَإلَنا تُْجعون كلُ نَفْس ذا إقَة الم كل نَفسٍذاائقَة المَووتِ وَنَبلَلوك بِالشَرّ وَخَغرِ فتن وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا إن يتشذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتكم اياتي فلا تستعجلون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون وَيقولوا نَمَتىَ هذاووعدُ إِن هذا الوعْدُ إِن كُ تُم لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم منصورون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم منصورون بل تاتيهم ضغته فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تاتيهم ضغته فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم ضغته فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا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 قُلْ مَن يَكْفِئُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ قُلْ مَن يَكْفِئُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ منا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى اطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَضَرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدْعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ قُل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن نَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ لَيَقُولُنَّ يَا وَلَئِن نَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّن عَذَاب رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا كنا ليقولن يَا وَيْلَنَا إِنَّا كنا وَلَئِنْ نَسِيتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إنا كنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خدر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خدر أتينا بها وكفى بنا حاسبين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 من خدر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وَلَقَد آتَن مسى وَهَفرقانَ وَضيا أَ وَذِكرَ للمَُّق الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب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 هَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ هَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَ تُم لَهُ مكِرُون وَيَقَدَ آتَيْن إبَرهِ مَ رشْدَهُ مِنْ قََلُ وَكُ بِهِ عَنين وَيَقَدَ آتَينَا إبَرهِ رُشْدَهُ مِنْ قَبلَلُ وَكُ بِهِ عَنين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 اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ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 قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعذين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبدين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبدين قَالَ بَل رَّبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ على مِنَ الشَّاهِدِينَ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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالُ مَن فَلَ هذا بِآالِهَتنَا إِهُ لَِنَ الظَّالِنين قال مَن فَلَ هذا بِآالِهَتِناَ إِهُ لَِنَ الظَّالِنِين قالوا سَمِعَنَا فَتَ يَذكُرُهُمْ يقالَاُ لَ إِبَرَاهين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوه به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوه به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوه به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ۚ قَالَ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤلاء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 قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون اوف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون اوف لكم ولما تعبدون من دون الله فَلاَ تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار بردوں سلام عب ناروکونی بردوں سلام عب رہی النایا نارکونی بردوں سلام عب قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار وَأَرَادُوا بِكَايْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِكَايْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِكَايْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وََجَّينَاهُ لوط إلى الأرْضَِّ باَتْنا فيِيهَا للعَلَم وََجَّينَاهُ وَهَبَنَا لَهُ إاسحاقَا يَعقُ بَنافِلَ وَكُلًا جَعَلنا صَالِحين وَهَبَنَا لَ إاسحاقَا يَعقُ بَنافِلَ وَكُنَّا نَجْعَلُ صَالِحًا وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْ حَينَ إِلَيْهِْ فِعَلَ الْ الخَيراتِ وَإِقامَامَ الصَّلَاتِ وَإتَ الزَّكاتِ وَكَانوا وَكَانوا لَناَاعَابِدينِين وَجَعلنهُْ أَإَِّتَْ وَأَوْ حَينَاءِ لَْهِمْ فِعَلَ الْ الخَيراتِ وَإقامَامَ الصَّلااتِ وَإِتَ الذَّكاتِ وَكَانُوا وَكَانوا لَناَاعَابِدِين وَجَعلنهُْ أَإَِّتَ يَحدُونَ بِأَمنَا وَأَوْ حَينَ إلَْهِْ فِعَ الخَراتِ وَإقامَامَ الصَّلااتِ وَإتَ الزَّكاتِ وَكانوا وَوكَانوا لََاعَابِدِين وَلوط آتَينَاهُ حُكمَ وَعِلْمَا وَنَجَّينهُ مننَ القَبِيَةِ التي كَ التَّعملُ الْخَدَاء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف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 وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكذب العظيم وَنُوحًا إابْناادَا مِنْ قَبْلُ فَسْجَبَناَالَ فَسَْجَبناَا لَهُ فَنَجَّينَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَكَبْبِعَظيل وَنُوحًا إذْنادَا من وَنَصَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَنَصَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَنَصَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِي كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وَِسُلَمَا نَررب حاصِفَةً تَجر بأَمرْرِهِ إلىى الأرْضَِّ بََكْن فيِيهَا وَكَّ بكُلِّ شيءَعَم وَِسُلَمَا نَررب وَلِسُنَنَ مَا نَرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَقُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافظين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 فَسَتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ فَسَتَجَبْنَا لَهُ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 وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْكُلٍّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْكُلٍّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْكُلٍّ مِنْ الصَّابِرِينَ وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَن لَّن فِي الظُّلُمَاتِ فَنَاد في الظُلماتِ أَلل إِهَا إِلَّا أَن تَسببحانكأَل إِلَ نَ إِلَّا أَن تَسُببحَانكَ إِكُتُ مِنْ الظَّالِمين اذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله الا اله سبحانك ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه ظننا ان لنقدر لن عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله الا ان تسبح انك الا اله الا للمن فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له ونجيناهم من الظلم وكذلك انجي المؤمنين فاستجبنا لهم ونجيناهم فََجَبنَ لَهُ وَنَجَّنَاهُ مِنَ الغم وَكَذَالِكَنُ جِم مُؤمنِنين فَستَّجَبنَا لَهُ وَنَجَّنَ فَستجَبَن لَهُ وَنَجَّنَاهُ مِنَ الغم وَكَزَالِكَنُ جِم مُؤمنِنين وَجكَريا إذنااد رَّهُ رَبّنَا تذرْني فرد ربّن تذرْني فرْد وَأَن تَخَير الوابِث وَجكَريا إذنااد رََّّهُ رَبّنَا تضغْني فرد رَبّن تذَرْني فرد رب وَأَن وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رَّبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحيا لَهُ زَوْجًا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكان وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكان وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا لهم ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا, وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين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 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وأنا ربكم وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إلينا رَاجِعُونَ وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنِ اعْتَمَدَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وهو مؤمن فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ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 وَحرام على ققية أَهلَْناها أنهُ لا يقْجون وَحرام على قَقية أَهلَْناها أنهُ لا يْجون وَحرام على ققية أَهلَْناها أنهُ لا يَقْجون حتى إذاَا فُتِحَت يأجج وَمَأججهُم م كل حدب حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يرسلون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يرسلون وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخَصَتْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَاهِيَ شَاخَصَتْ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كنا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 يَا مَعِينَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَصَبَ جَهَنَّمَ مَا أَنفَقْتُم لَهَا وَارِدُونَ إِنَّكُمْ وَمَا تَحْبُذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَصَبَ جَهَنَّمَ أنتم لها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 ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسرون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير هم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون إن سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَاءُ لَأِيكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَاءِ لَأِيكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ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 وَتَتَلَقهُممَنَ إِكَةُ هذاَا يَومُكُمَّ كُ تُتُ عَدُ لا يَحزُنهُ مُفَزَاءُ الأكْبَر وَتَتَلَقهُممَن إكَةُ هذا يَوومُكُم الذي كُ تُمتُ عَدُ لا يَحزُنُهُ مُفَزَاءُ الْ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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 وَلاقدَ كَتَبَنَا فيِي الزبور بَِْ الذِكْرِأَ الأقض يَرسُهَا عباد الصَّالحون وَلاقدََ أن الأقض يَرسُهَا عباد الصَّالحون وَأَنَا قَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قل انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون قل انما يوحى الي ان ما الهكم إله واحد فهل ان انتم مسلمون قل انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ مَا تَوَلَّيْتُمْ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا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 إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ السَّعِيرِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فأنه يضله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 امَّا مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاء إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا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 وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة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 اننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه خلقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وَأَنۢ بَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ على كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي لهو في الدنيا خذل ونذ queueه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَضَبٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ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 لا بئس المولى ولا بئس العشير يدعو لمن ضطهده اقرب من نفسه لا بئس المولى ولا بئس العشير يدعو لمن ضطهده اقرب من نفسه لا بئس المولى ولا بئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 لَم تَرَ أن اللهَّه يَسْتُدُ لَهُمَن فيِي السمواتِ وَمنَنْ فِي الأطِ وَالشَّممسُ وَالقَمَض والالشَّممسُ وَالقَمَرُ وَّجُوم والالجبالُ والالشَّجرُ والالدَّوبُّ وَكَثم مِن الناس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 لَْ تَرَ أن اللهَّه يَسجُدُ لَمًا فيِي السمواتِ وَمنَن فِيأَقض وَالشَّممسُ وَقَنَر وَالشَّمْمسُ وَالقَنَرُ وَنُّجُوم وَالجِبالُ والالشَّجرُ وَدَّوَىبّ وَكَثم مِنَ النَّاس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 أَلَمْ تََ أن اللهَّه يَسْجُد لَومًا فيِي السماواتِ وَمنَن فِي الأرضِ وَالشَّمسُ وَقَنَب وَالشَّمسُ وَالقَنَرُ وَنُّجُوم والجِدَالُ والالشَّجرُ والالدوَبُّ وَكَثم الناس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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كَفَرُوا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود يصهر به ما في بطونهم يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ خرج مِنْهَا مِن غَم مِن وَعيدُ فيهَا وَيدُ فيهَا وَذوق عَذَادَ الحَر كل ماَا أرادُ أيخج مِنْهَا مِن غَمِن أعيدُ فيهَا وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غنم اعيدوا فيها وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اثاثر من ذهب ولؤلؤا وَلُؤْلُؤٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ هُود إلى الطب من الق وهود إلى صاط الحميد وَهُود إلى الطب من الق وهود إلى صاط الحميد وَود إلى الط من الق وهود إلى سراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه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 ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي للناس سواء العاكف فيه والباعد ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بن وانا لابراهيم لما كان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وَإذ وَأَن لإبَهِ مَ م كانَ البَيتِأَلا تُشِك ب شيءَيْ وَطَهِر بَيت وَطحير البَيت للط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 دهيمه الانعام فاكلوا منها واطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمه الانعام اَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ لِيَشْهَدُوا مَا نَفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اكونوا منها واطعموا البائسا الفقير ثم اليقضوا تففهم واليوفون نذورهم واليوفون نذورهم واليطوفوا بالبيت الحتي ثم اليقضوا تففهم واليوفون نذورهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ ومن يعظم حرمات الله فهو خير لهم عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لهم عند ربه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 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنا فاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ف تَخقَفهُ الطير أَْتهَ بِنِّحُ فيِي مكان سَحم فَفَاء للِلهِ غَيْيرَ مشركينَ بِ وَمَ يشِك بالِلِ فَكَ أن ماَا خََّ مِنَ السَّماءِ فَتَخقَفُهُ الط فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك وَمَ وَعَضم شَعَ إَ اللهَّ فَإَِّ تَقُ وَقُلون ذِك وَمَْ وَبض شَع إَ اللهَّ فَإَِّ مِ تَقُ لَكُمْ فيِيهَا مَنافِر إلَى أَجَلٍ مُسََّ ثمَُّ مَحللنهَا إلى البَيتٍ العك لَكُمْ فيِيهَا مَنافِعُ إى أَجَلٍ مسََّ ثمَُّ مَحللنهَا إلىى البَيٍ العكِي لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِن سَكَنٍ لِيَذْكُرَ اسْمَ الله لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, وبشر المخبتين وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إله وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين وبشر المخبتين ولكل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمه الانعام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 وَالْبُدَنَ جَعللنهَالَكُمْ شَ إِر الللَكُم فيِيهَا خَير فَذكُُسنَ اللهََّا لَْهَا صَو فََّت إِذاَا وَجَبَت تُوبهَا فَإِذاَا وَجَبَتْ جُوبهَا فَكُلوا مِنهَا وَأَطَعم القان وَمَطَر كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا هٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ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 ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن وَلَكِن يَنَالُ الْمُتَّقُونَ مِنْكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ لَن يَنَالَ اللَّهَ الْحُكُومَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِن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 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفوه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفوه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون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 وبن الله ولولا دفع الله لنا فبحظهم ببعض لهدمت صوامع وبيوت وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله لنا بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبن وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيوت وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وَإن كَذِبُ كَسَقدَ كَذذَّبَت قَبلَلَهُم قَمون ح وَعَُ وَثَمُ وَإِنّ كَذذِبُ كَسَقدَد كَذَّبَتْ قَبلَهُ قَمون حِم وَعَد وَثَمُ وَقَم إبَهمَا وَقَم لوقِ وَقَوم إبهِم وَقَوم لوقِ وَقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان نكيد واصحاب مدين وكذب موسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَمْ فَكَانَ نَكِيدُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أخذتهم فكيف كان نكير فك ان قريه اهلكناها وهي ظالما وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطل وقصر مشيد فكأن قرية اهلكناها وهي ظالما وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد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 أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَحْفِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ نَطْيَةٌ أَمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم والَّذينَ سَعو فيِي آياتن ماجزينَ أُل إِكَ أأَصْحابُ الجَحيم والَّذينَ سَعُو فيِي آياتنَا ماجزينَ أُول إِكَ أأَصْحَاب الجَحيم وَمَا أَرسَلنا مِنْ قَدلِكَ مِرَْرسُولِ من وَل نَبين إللاا إذ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 لن يؤمنوا به فتخبط له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مراءه منه حتى تاتيهم حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مراء منحه حتى تأتيهم حتى تأتيهم الساعة ضغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مراء منحه حتى تأتيهم حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نُّكْرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نُّكْرٍ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا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 وَإَِّ اللهََّ نَهُوَ خَيْرُ الرازِقين لاُدَن خلَ نَّهُمْ مُدَخَلَْ يرطَونَ وَإَِّ اللههَ نَعَمٌ حَليم لاُدَن وَإَِّ اللهََّ نَعَالمٌ حَلم لاُدَخِلًا النَّهُمْ مُدَخَنَ يَرْطَوونًا وَإِن اللهََّ نَعَمٌ حَلم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 إن الله لعفو غفور ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ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 وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ العلي ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحق وانما ما يدعون من دونه هو الباطل وانما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ذلك بان الله هو الحب وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ وَأَنَّ اللَّهَ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 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الظَّرْعَ إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وَمَا في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تقع على الأرض إِلَّا بِإِذْنِهِ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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 إنك لعلى هدى مستقيم بكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللههُ يحكُ بَكُم يَومًا قياامَةِ فيماكُم تُم فيِيه تَختَْلِفون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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 ان النار وعدها الله الذين كفروا ان النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعت منه وئن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه طعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره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 يا ايها الذين امنوا اكعوا واسجدوا وعبدو ربكم وعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اكعوا واسجدوا وعبدو ربكم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 هُوَ سَمَاءُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلْنَصِيرُ وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِكَوْنَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَذَا لِكَوْنَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَاتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا